عندك يا وسام ما سمعت شيئا ارفع صوتك يدلاني على الشدة والمنع أي شدة التمسك يأمر الله عز وجل بشدة التمسك والتمنع والتحصن بشرعه طيب الحكمة الثانية إشارة إلى العصمة بأن اللفظ يقتضي ذلك طيب ما الحكمة من قوله سبحانه وتعالى بحبل الله ولم يقل بشرعه أو دينه وإن كان معنى حبل الله هو الشرع والدين قبل أن يجيب سأل أين المتبرع ليفهم القوم ما نريد أين المتبرع حتى يفهم القوم الهدوء والسكينة هناك دروس كثيرة وحلقات متعددة وهنا حلقة واحدة. من يتبرع، من يتصدق، من هو هو؟ طيب زاهر الآخر. لا بد هكذا ان يرسل الشخص ليهمس في اذن كل شخص. حتى يفهم سؤال ما الحكمة من قول الله عز وجل بحبل ولم يقل بدين أو شرع عندك ليوحي إلى الأخذ به. أحسنت وأن من ترك الحبل فليس له عذر إذا هلك ليس له عذر هذا الحبل بين يديك امسك به تحصن من الهلكة فإذا لم يمسك به وهلك فليس له عذر في ذلك أيضا الذي خلفك ارفع صوتك احسنت لأن في لفظة الحبل ما يدل على الأمان والعرب تسمي الأمان حبلا طيب سؤال آخر ما الحكمة من قول الله عز وجل فألف بين قلوبكم ولم يقل فألف بينكم عندك طيب أنت أشرت إلى شيء آخر لكن لأن لأن ماذا؟ أحسنت لأن الائتلاف يكون في القلوب وهو الذي عليه المدار أما ائتلاف الأجسام فليس بمقصود ولأن القلوب إذا تفرقت فسد كل شيء فلذلك ركز أو اهتم بهذه الكلمة ما الحكمة سؤال آخر ما الحكمة من قول الله عز وجل ولا تفرقوا ولم يقل ولا تختلفوا وإن كان مترادفين الحكمة من ذلك عندك لأن في لفظ الاختلاف لأن في الاختلاف ما ليس بمذموم أحسنت وأيضا لأن أصل كلمة التفرق مأخوذ من الفرق وهو الخوف وذلك أن الفرقة سبب للخوف ونزع الأمان أيضا أحسن لأن في اللفظ ما يدل على المباعدة بمعنى أنهم أنكم لا تتباعدوا قلبا ولا قالبا طيب بكي في هذا المثل فوائد ينبغي أن تأخذها وتهتم بها ماذا تستفيد من هذا المثل إلى ماذا دعاك الله عز وجل وما الذي نهاك عنه ما هي الفائدة هناك عدة فوائد مهمة الفائدة الأولى وجوب الاعتصام والتمسك بشرع الله تعالى وجوب يعني يجب أن تتمسك بشرع الله يجب أن تتمسك بدين الله وأن تعتصم بذلك لأن الله أمر قال واعتصموا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف هذه هي الفائدة الأولى ما حكم التمسك بدين الله وشرعه ماذا تقول واجب لقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله ما حكم الأخذ والتمسك بالقرآن والسنة واجب لماذا لأن الله أمر بذلك الفائدة الثانية وجوب التحاكم إلى شرع الله تعالى وجوب التحاكم إلى شرع الله لأن الاعتصام به يكتضي أن يكون هو المحكم دين الله القرآن والسنة هو المحكم إذا حدث نزاع بين الناس واختلاف وفرقة إلى من يردون أمرهم إلى الله وإلى الرسول، إلى القرآن والسنة. قال الله عز وجل: وإن تنازعتم في شيء، فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر، فردو ما تنازعتم فيه، فردو ما اختلفتم فيه إلى القرآن والسنة. فائدة عظيمة يجب التحاكم إلى شرع الله ولو كانت القضية في نظر بعض الناس صغيرة فإنه يجب التراجع الرجوع وكذلك التحاكم إلى شرع الله لو سألك سائل ما حكم التحاكم إلى شرع الله فبماذا تجيب مستحب أو واجب مستحب أو واجب واجب ما الدليل هذه الآية هو كثير طيب الفائدة الثالثة أن الاجتماع على شرع الله عصمة يعد عصمة إذا اجتمعنا على دين الله على شرع الله على القرآن والسنة كان في ذلك عصمة عسمة داخليا وخارجيا عسمة في الداخل في أوساطنا وعسمة في الخارج أمام أعدائنا أما في الداخل فلأن في الاجتماع حفظ الحقوق تحفظ الحقوق النفس المال العرض إذا كان المسلم مجتمعون على الدين وعلى الشرع وعلى القرآن والسنة صارت أموالهم محفوظة المسلم أخو أخو المسلم وليس عدوه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه كل المسلم على المسلم حرام هناك موانع هناك حدود هناك حقوق محفوظة لماذا؟ لأن المسلمين اجتمعوا على شرع الله فالدماء دماؤهم معصومة أموالهم معصومة كذلك أعراضهم معصومة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرمه وعصمة لهم أيضا في الداخل من حيث الأمان من الضلال والهلاك وقد حسن العلامة الألباني حديثا بمجموع طرقه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أجار أمتي أن تجتمع على ضلاله أن تجتمع على ضلاله فإذا اجتمعت الأمة على الشرع تأمن من الضلال وتأمن من الهلاك كما في الآية أما العصم خارجيا فلأن اجتماعها يشكل قوة تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا فإذا اجتمع المسلمون على القرآن والسنة اجتماعا صادقا كانت لهم قوة حتى إن هذه القوة ليهاب منها أعداؤها فلا تصير قصعة ثريد يأكل الأعداء من أطرافها فإذا بالاجتماع تحصل عسمة داخلية وعسمة خارجية الفائدة الرابعة أن الاجتماع لا يكون إلا على شرع الله، على القرآن والسنة. فمن خالف شرع الله، من خالف القرآن والسنة، فقد فرق الأمة وافترق عنها. هو الذي فرق الأمة. يقول الأمة ما تجتمع الأمة مختلف، وهو هو. هو الذي فرق الأمة لأنه خرج عن طريق القرآن والسنة، ويقول الأمم مفرقا مشتتا، ويشكو ظلما من هذا الحال، وهو الذي فرق، وهو الذي مزق، وهو الذي أورث مثل هذا. وتأمل كلام عبد الله بن مسعود ليبين لك من هي الجماعة. أنت تكون أنت تحب أن تكون مع الجماعة من هي الجماعة يعرف عبد الله ابن مسعود كما عند ابن عساكر وكذلك أخرجه لا لكائي أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك إذن أن تجتمع على الشرع تكون أنت الجماعة عجيب حتى ولو تفرق الناس ولو تفرقوا أنت الجماعة لأنك متمسك بالحبل الوثيق بالقرآن والسنة بشرع الله عز وجل طيب الفائدة الخامسة الرد على قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وضاعت الأمة تحت هذه القاعدة دمر الدين ذهب شذر مذر وذهبت الأمة هنا وهناك من أجل قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا الاختلاف قد يكون في العقائد تعدره لو قال أنا ما أريد الأحاديث هذه أنا عندي طريقة أخذ بالقرآن تعذر هذا الشخص وتقول أحسنت أن تعذرني وأنا أعذرك عفى الله عنك وكأنها قطعة أرض فيها منازعة حصل الصلح بالاعتذار تأمن هذه القاعدة هي التي تدعونا إلى أن نعذر من أشرك بالله من كفر بالله من ابتدع في دين الله نعذره نقول أهو أه معذور سب الصحابة قال معذور يعذر بعضنا بعضا في مختلفنا فيه لكن الذي اتفقنا عليه وهو القرآن تمام نتعاون ايضا في هذه القاعدة فتح باب شر على الناس فتح باب شر وزيادة في التفرق زيادة في التفرق يعني كأنه يقول ان تخذ لك حزب واستقل وان تخذ لك حزب اجمع لك مجموعة من الناس وابتعد كون حزبا من الأحزاب التي تنسب إلى الإسلام فتسمى الأحزاب الإسلامية بهذا فكل واحد له أن يأخذ مجموعة ويستقل بها فكرا ومنهجا وعقيدا وهذا بلا شك أنه التفرق. هؤلاء لم يفهموا قول الله عز وجل واعتاصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كل لا يعذر بعضنا بعضا لو تفرقت الأمة إلى مليون حزب وهي مسلمة ما فيه بأس يعذر بعضنا بعضا انظروا كيف المعذر هذه يعذر بعضنا بعضا هدمت أصولاً ودعائم وأركان وبناء من أمور الإسلام نسأل الله العافية والعجب أنك تجد من يثني على هذه الكلمة ويمجد هذه العبارة قد صارت قاعدة كأنها نص من القرآن نص من القرآن إذن الله عز وجل ينكر هذا القول ويبطله وينقض أساسه بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الفائدة السادسة أو الخامسة السادسة تحريم التفرق في القلوب لأن المدار على التفرق في القلوب وبسرعة أن الشخص إذا تفرقت القلوب بينه وبين شخص إذا به تتنافر الأجسام الأقوال الأفعال فضل نعم أن الإنسان يهتم بنفسه ويحرص على الهداية وسلوك الصراط المستقيم وإذا ضل من ضل بعد البيان وإقامة الحجة فلا شيء عليه وهو معذور لأنه قد أقام الحجة طيب فالاختلاف لا يكون إلا في القلوب ظاهرا يكون في القلوب إذا اختلفت القلوب اختلفت الأقوال واختلفت الأفعال واختلفت الأجسام ولذا يقول عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ما حكم التفرق جائز أو مستحب جائز أو مستحب ها محرم صحيح ما الدليل ولا تفرقو. ما حكم أن يتحزب المسلم ضد أخيه المسلم؟ ما حكم التحزب هذا؟ مسلم ضد مسلم يجمع لهم من أجل أن يكون ضده. حرام ما الدليل؟ ولا تفرقو. ولا تفرقو. هذا علامة التفرق وإلا فأين مرجع المسلمين أليس هو القرآن والسنة هذا هو المرجع إذا حصل نزاع خلاف يرجع إلى القرآن والسنة نكتفي بهذا القدر هنا وبارك الله فيكم